ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مدل له ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله أصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا خير, ولا خير إلا خلف النبي المختار صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله كل عامة من وأنتم إلى الله أقرأ وعلى طاعته أدوم يقول المستق... يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فارضوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالله جل وعلا أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل طاعة النبي مثل طاعة الله عز وجل لأن الله جل وعلا هو الذي أمرنا بذلك وقال تعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم إن كنت تحب الله جل وعلا لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي لم يأتي بشيء من عنده لم يأتي بشيء من عندي وإنما هو من عند الله جل وعلا حتى السنة إذا قلت لإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو النبي يأمرك بكذا يقول لك ائتني بدليل من القرآن الدليل وأطيع الله وأطيع الرسول صلى الله وسلم فطاعة الرسول من طاعة الله لأن النبي لم يأتي بشيء من عندي الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا, هو إلا وحي يوحى حتى نوت ما قالش أتكل قال ينطقه وما ينطقه عن الهوى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بينطقش من إيه؟ عن الهوى ما بينطقش من الهوى ولا من نفسه إنما هو إه إن هو إلا وحي يوحى من عند الله جل وعلا فما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضاً في حديث آخر ينزل علي القرآن ومثله معه يعني نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وينزل مثله واللي هي, هي السنه نزلت من نزلت من من عند الله جل وعلا, جل وعلا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي أي شيء امرنا النبي به بال... سواء, سواء فرض أو, او واجب او سنه او مستحب فهو, أو مستحب فهو من عند الله جل, جل وعلا. وعلا امره الله به الله فيبلغه, الله فيبلغه لنا فما اتاكم وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته فكل شيء كل امر امرنا به الرسول هو من عند الله الله جل وعلا مطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ف أمرنا النبي بشيء فهو أمر موافق لأمر الله جل وعلا أمره الله جل وعلا به. فلا بد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة بقدر الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم بقدر الاستطاعة ولا نزيد شيئا في دين الله ولا ننقص بقدر استطاعتنا لأن من زاد شيء او نقص فهو محدث أحدث في دين الله جل وعلا وقد نهانا الله جل وعلا عن ذلك وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يعني كنتم تحبوا النبي ونزلت هذه الآية يقول أحد الصحابة عندما نزلت هذه الآية بيانت الكل كان يقول نحب الله ونحب رسول الله عندما نزلت هذه الآية بينت المنافقين من المؤمنين حقا قل إن كنتم تحبون الله إيه؟ فاتبعوني إذن الاتباح هو دليل المحبة المحبة مش بالكلام وكل يقول نحب الله جل وعلا ونحب رسول الله وتبص فيه وما تلقيش في حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقي في حاجة من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظاهرا ولا باطرا كلامه بس لابد لا لا يكون, يكون الكلام يكون موافر لإيه؟ للاتباع لتعملوا يكون موافر الكلامة قل إن كنتم تحبون الله فاتتابعوني تكون بتتبع من النبي صلى الله عليه وسلم تتبعوا في الظاهر والباطل لأن العبادة هي اسم جامع قم قال ابن تيمية رحمه الله كان يقول هي العبادة اسم جامع الطاعة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال, الظاهرة. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كل الأعمال هي هي الطاعة والطاعة مقيدة أحبات الله الطاعة مقيدة ومشكل الإنسان يعبزه هو عايز عندما عرف طلق بن حبيب الطقوة قال هي العمل وطاعة الله على نور من الله ترج ثواب الله ماشي, ماشي وطرق وطرق ما نهى الله عنه, عنه على نور من الله, من الله. تخاف عقاب تخاف الله, الله عليه جل وعلا يعني تأتي بطاعة الله جل وعلا على نور. على نور كما بيانت السنة تعبد كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تقلوا العبادة منهم من قال لا أتزوج النساء النبي غفر له ذنوبه ورغم ذلك يصلي حتى تتورم قضمه ده أنا حصل مش حنام عشان أوصل للنبي حصل لي مش حنام عشان أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والآخر قال لن اتزوج من اثن النساء والثالث, والثالث قال لن اصوم افطر ابدا ساصوم ذا الظهر كله لن افطر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا شديدا وقال الدين يسر وليس عسر الكل يقول هذه الكلمة في كل شيء الان يعمل الخطا وعندما تكلمه يقول لك الدين يسر وليس عسر لا اعرف النبي قالها في من قالها في من زاد عن قوله صلى الله عليه وسلم قالها في من زاد في الطاعه وفي زياده عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم هم لم يقولوا هما على المعصية بل قالوا نصل قال أحدون أصلي ولا أنام الليل فالنبي غضي قال انا أفضل الخلق على, على الإطلاق وأصلي وأنام يصلي جزء من النيل وينام الآخر وقال صيام أيوم أفضل الصيام وكان يصوم يوما ويفطر يوما وقال انا خيركم أيضا على الإطلاق وأتزوج, وأتزوج نساء فهم تشددوا على أنفسهم فالإحداث في الدين ليس بأنك تترك شيء من الدين فقط إذا زدت شيئا في الدين يقول أحد الصالحين <تسهريكا> الزيادة أشد وأصعب من النقصان يعني لو صفت حية من الدين أسهل منك تزود في الدين شيء لإني بالزيادة دي أنت معناها بتتهم النبي بحشته بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم يا إم هو جاهل بالحاجة دي ما بين حشلك موصلهاش لينا يا اما النبي عرفها وكتبها موصلهاش وطبعا النبي صلى وقال صلى الله في نهايه حياتي قال جل وعلا على ابن سمي وسلم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اذا النبي صلى وسلم بلغنا بكل كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم في ما أرسل, أرسل رسول إلى أمته إلا بيّن لهم كل خير هو لهم كل خير عرفه, عرفه لهم بيّنه لهم وكل شر عرفه لهم حذّرهم منه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم لنا كل خير وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين فالنبي صلى الله عليه وسلم بلّغنا بكل شيء ومن أحدث في الدين أحبتي في الله فعمل مرضودا عليه وإن, كان وإن ظن وان كانت نيته خيرا هناك الكبير كثير. كثير. كثير ربا, كثير. ربا. رب, رب إنسان رب يفعل الخير ويظن أنه خيرا ويبلغ وهو لم يبلغ لا يعني نرى كثير من الناس مثلا يذكرون الله جل وعلا في أذكار الصباح والمساء ذكر جماعي الذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ورد إيه؟ سرا فهم يذكرون الله ذكرا صحيحا ولكن الطريقة ليست على, على طريقة من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الدين واضح وبين مهما يكون الناس بالضل السمال دي للنبي صلى الله عليه وسلم خطها بعرض هذا الخط هي الهوى اتباع الهوى واتباع الشيطان واتباع أصحاب السوق واتباع أصحاب البدع لا بد أن تتبع طريق النبي حتى لو كنت واحدا الشيخ الشيخ الشيخ شفاه الله جل وعلا شيخنا الشيخ الشيخ ابو اسحاق الحويني اذا كنا خيرا الشيخ ابو اسحاق الحويني كان يقول ولو كنت ايه وحده يعني تلاقي يعني بعض تلاقي. قليل من الناس على الصح يقول الناس كلها ديت هتروح النار وليس ذلك على الله بعزيز رجما فلا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تتبع هذا الصراط المستقيم سواء كان لو على قل حتى لو قلنا تتبعوا لابد أن تثبت معهم على دين الله لا تكون إماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا احسن الناس تحسن وإذا أساؤوا تشي لا إذا احسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فلا تتبعهم اتبع هذا الصراط المستقيم الذي خطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع هذه الأحواء ولا تتبع هذه البدع ومن هذه البدع التي وددت أن أذكر نفسي وإياكم وسامحوني إن كنت جلست في هذا المكان الذي يجلس فيه علماؤنا الكبار ولكن الك وجدت اذكر نفسي واياكم فقط بهذه الدخائق القليله بدعه الاحتفال بالمولد النبوي فلا بد ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه قال من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد عليهم حتى لو بتعمل خير النبي ما عملهوش ولا غمر بيه فهو رد عليهم زي الثلاثه اللي قلنا عليهم دلوقتي تقلوا اعمالهم وهيعملوا خير ولكن النبي ما قالهمش كده النبي قال صلوا وناموا قال تزوجوا النساء قال صموا وافطروا ماشي كل دي اعمال صالحه هم يعملوها ما بقى لك بقى من اللي بيعمل الاخطاء والله ويتجده يحتفل ويعمل هذه البدع ولا تجده في الجماعات ولا في صلاه الجماعه ولا تجده يحافظ على الفرائض وتجده يتمسك بهذه البدع الكثير يترك الفرائد ويتمسك بهذه البدع الصغيره فلا بد ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم منهج الكتاب والسنه منهجنا الكتاب والسنه لان هذه هي الفرقه ال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عليه انا عليه واصحابي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولو كان في الاحتفال بليله المولد النبي خير لكان النبي اولى بذلك واحتفل بذلك وكان اصحاب الخلفاء الراشدون احتفلوا بذلك والتابعينهم إلى يوم الدين وهم الناس اتباعا للنبي صلى الله هم اكثرهم أكثر اتباعا بالنبي منا واتباع شرع الله شرع وسنه النبي منا النبي ومع, ذلك ومع ذلك لم يفعلوا ايه لم يفعلوا هذه البدعه لم يحتفلوا بهذا المولد إنما يفعله اليهود واصحاب الشرك والكفار وعدو الله هم الذين افعلوا هذه البدعه فلا نقلدهم بل نقلد نبينا صلى الله عليه وسلم نحاول أن نقلد النبي في الطاعه نقلد اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين فالاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن النبي ولا عن اصحابه وهذا دليل على بدعته وأيضاً قال العلماء الكثير وقال نبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني من أحدث في الدين شيء ليس على طاعة الله رضوان الله عليه ليس على طاعة الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد عليه العمل رد عليه فلابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ونتبع أصحابه رضوان الله عليه المشمعين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنا نزعم أننا نحب الله جل وعلا والكل يحب الله ولا, نشكت ولا نشكت في, ذلك في ذلك ولكن, ولكن, ولكن لا بد من الاتباع الاتباح هو دليل محبة محب. محب. بتحب لازم تبين بك الدليل عندك اي هو الاتباع تكون بتتبع الله جل وعلا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير وكلنا يعلم هذا ولكن وددتنا ذكر نفسي وإياكم بهذا في الله فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل هذا العمل خالصا لواجهك الكريم اللهم ارز الصدقه والاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب